لا لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم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 لعلهم يعرفون أئدا قلبوا إلى أهلهم لعلهم, لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منيع من الكيل قالوا يا أبانا منيع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافعون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيهم قبل ف الله خير حافظ ف الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير, ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من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 من الله من شهيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل, عليه توكلت وعليه, فليتوكل وعليه فليتوكل المتوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوها إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في رحلة أخيه ثم أذن مؤذن أيةها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تَالَ الله إذا قد عرمت ما جنّر نفسا في الأرض وما كنا وما كنا قالوا فما جزاء إقامتكم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ذابه وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا, إلا أن يشاء الله لارفع درجات من نشاء وخوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فَأَسَرَّ يَٰيُوسُفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَأَسَرَّ يَٰيُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تَمْشِرُ شَرَّ مَكَانَنَا وَقَالَ إِنَّكُمْ تَمْشِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 فَلَمَّا السَّيَّأَ مِنْهُ خَلَصُوا رَجِيَّا وَعَلَى كَبِيرِهِم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحالمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كن. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بل سوالت لكم انفسكم امرا قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصدرا جميل فصدرا جميل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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهاذقين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال انما اشكو بثي وحزني الله فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسق وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله نه لا يئس من الروح الله إلا إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل نظر وجدنا بمضاعة مزجعة فأوفننا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم, إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك أن أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يدق ويصبر فإن الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا وان كنا نخاضعين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا اذهبوا بخميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي نصير وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني ناجل ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني أجد ريح يوسف لو لا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه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 خرو له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يوم قبل وقد جعلنا ربي حقا وقد أحسن بيذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزق الشيطان، من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلبتني من تأويل الأحاديث.